إِنَّ رَبَكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْسَائِلِينَ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحْبُّ إلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافرون قال إني ليحزنني أن تنهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في ويابة الجب وأوحينا إليه, وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعون وجعلوا أباهم عشائيا يبكون قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكلوا اللئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب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 والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بحث دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا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 قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له رب فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم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 ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون يا صاحبه السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها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 فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعمرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلونه يوسف أيها الصديق أفتنا, أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا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 ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم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 وقال الملك توني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء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 قالوا سنراود عنه أباه وانا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون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 قال لن ارسلهم معكم حتى تؤتون موثقا من الله لا به الا حتى من الله به إلا ان يحاط بكم فلما اتوهم موثقا قال الله على ما نقول وكيل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 إن له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين نراك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده اننا اذا الظالم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 ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القريه التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون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 إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تالله لقد آثرك اللَّهُ علينا وإن كنا لخطئين قَالَ لَا تَسْأَمُوا عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَرْفُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريحا يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد مصيرا قال ألم ألم <تصفيق>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 انه هو العليم الحكيم ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض ان ولي في الدنيا والاخره انت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً. توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من انباء العيب إن نوحيه إليك وما كنت لديهم وما كنت لديهم إذ أجنعوا أمرهم وهم ينكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين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 أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغضة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني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 أفلا تعقلون حتى إذا, استيأس الرسل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كلموا جاءهم نصرنا, جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبره لاول الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون